نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ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 ترضى من نفعه لبئس المولى ولا الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يري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 119. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشرقوا إن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 يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا 119. ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 وَإِذْ وَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَنَكَنَا الْبَيْتَ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَاذْكُرِ السُّجُودَ وَاذْيَا سِبِيل الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَا لَفَعَلُوا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهَائِمِ 124. فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 125. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 126. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.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 فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل ثم ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله علا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فإلهكم إله واحد 112. وله أسلموا وبشر المخبتين 113. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 114. والصابرين على ما أصابهم 115. والمقيم الصلاة ومما, ومما رزقناهم ينفقون 116. والبدن جعلناها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 119. يحب كل خوان كفور 110. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 111. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا 112. ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 113. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الذين ايمكنوهم في الاضقام الصلاه واتوا الزكاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور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 فَكأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ 119. ويسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 110. ويستعجلونك, ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة ممن تعدون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها لخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ها نحن نجدد اللقاء بكم في اول ايام رمضان في رحاب البيت العتيق مستقبلين الليلة الثانية من ليالي رمضان المبارك شهر الاحسان وشهر الخيرات وشهر الجود والسخاء هذا الشهر العظيم الذي يحتم علينا النظر إلى أحوالنا فيه إلى أحوال أمتنا الإسلامية كيف كانت وكيف أصبحت شهر رمضان شهر خير يدعون أن نتحول تدريجياً إلى أفضل حال فهو مدرسة الثلاثين يوما هذه المدرسة التي تؤدب النفس الإنسانية وتعلمها الصبر هذه المدرسة التي تفرض علينا أن نعيش واقعنا وواقع إخواننا المسلمين في كل مكان أليس المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما يقول صلى الله عليه وسلم فكم هو حري بنا أن نتأمل أحوال الأمة من حولنا وأن نقف إلى جوارها وأن ندعو لها بالصلاح في كل حين حري بنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا الشهر المبارك ونحن نشاهد ما يجري في أرض الشام أن نسأل الله لهم أن يمدهم بنصره وتأييده وأن ينصرهم على الطغيان هناك وحري بنا ونحن نتابع أحداث مصر أن ندعو لإخواننا هناك أن يؤلف الله بين قلوبهم ويجمعهم على كلمة الحق إنه نعم المولى ونعم النصير رمضان أيها الإخوة ليس شهر الصيام فحسب ولكنه شهر التأمل والتدبر كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعيش في رمضان حياة أخرى حياة